هما المحصل والمنقول احيانا الفقيه هو بنفسه يحصل على الاجماع يعني شنو يعني يتتبع اقوال العلماء ويحصل على الاجماع يرى ان جميع العلماء او مجموعه من العلماء اللي من ضمنهم الامام المعصوم عليه السلام قالوا برأي هذا يسمى بالاجماع المحصل يعني الذي حصله الفقيه بنفسه احيانا الاجماع منقول يعني شنو يعني نرى كتاب الشيخ الطوسي رضوان الله عليه فبال من ألف سنة يقول وعليه الإجماء على مثلا هذا الرأي على هذا الحق على هذه المسألة الإجماء الشيخ الطوثي ينقل لنا الإجماء احنا اخو ما شفنا الإجماء هذا يسمى بالإجماع المنقول إذن الإجماع على قسمين محصل يحصله الفتيه نفسه. منقول ينقل لنا منقول يعني شنو؟ مو إحنا اللي حصلنا وإنما نقله عالم آخر ينقسم الإجماع إلى قسمين هما المحصل يعني الإجماع المحصل والمنقول اولا الاجماع المحصن شنو هو؟ وهو كله اجماع يحصله الفقيح يحصله الظمير راجع للاجماع الفقيح يعني المشتهد بنفسه يعني هو الذي حصل هذا الاجماع حصل هذا الاجماع يعني عالمه وجود الاجماع شنان بتبع يعني بسبب تتبع الباء سببية بسبب تتبع أقوال المفتين المفتين يعني الفقهاء الذين يفتوون في المسائل الشرعية فهو تتبع جميع الأقوال وحصل على الإجماع هذا يسمى بالإجماع المفصل. في مقابله ثانيا الاجماع المنقول يعني شنو وهو كل اجماع لم يحصله الفقيه بنفسه لم يحصله ضمير راجع للاجماع الفقيه هو ما حصل الاجماع وانما ينقله يعني ينقل الاجماع الضمير راجع للاجماع عليه عليه يعني الى الفقيه الى يعني شنو الى الفقيه من ينقل من يعني فقيه اخر من يعني فقيه اخر حصله يعني حصل الاجماع فقيه اخر حصل الاجماع من الفقهاء الاخرين من الفقهاء الاخرين من بيان لمن من بيانيه تبين من الموصول إذن إجماع منقول وإجماع محصن انتهينا من تقسيمات الإجماع إذا تذكرون بعد ما انتهينا من بحث السنة الكتاب السنة المصنف تطرق إلى نسبة السنه بالكتاب يعني علاقة السنة بالكتاب هل هناك علاقة للإجماع بالسنة ارتباط بين الإجماع والسنة نعم شنو الارتباط أن الإجماع طريق لكشف رأي المعصوم يعني طريق من طرق كشف السنة شنو السنة تصل إلينا برواية الحديث احيانا السنه تصل الينا بالاجماع فاذا في الواقع ان الاجماع يعتبر من مباحث السنه مو هو بحث مستقل ولكن بما ان العلماء افردوا للإجماع بحثا يعني جعلوا له بحثا مستقلا نحن ايضا مشانا على ما ذابوا عليه علاقه الاجماع بالسنه يعني ارتباط الاجماع بالسنة النسبه بين الاجماع وبين السنه هذا المقصود بالعلاقه من فهمنا من فهمنا يعني عندما فهمنا يعني عرفنا بدليل حجيه الاجماع تطرقنا الى دليل حجيه الاجماع فيما سبق الذي تقدمت الاشاره اليه يعني الى الدليل شنو كان دليل حجية الاجماع؟ دليل حجية الاجماع هو اجتماعي وكشفه عن رأي معصوم هو كشفه عن رأي معصوم ندركه يعني نفهم علاقته يعني علاقة الاجماع بالسنة يعني ارتباط الاجماع بالسنة النسبه بين الاجماع وبين السنة وستلخص في هذه العبارة تتلخص يعني العلاقة تتلخص هي ضمير يرجع للعلاقة لأن الإجماع أحد الطرق الكاشف عن السنة يعني شنو أي التي هي يعني السنة رأي المعصوم عليه السلام السنة قد تصل إلينا عبر حديث شريف، زرارة رضوان الله عليه يروي الحديث عن الإمام الصادق مثلاً هذا طريق للكشف عن رأي المعصوم هناك طريق اخر وهو الاجماع الاجماع ايضا طريق للكشف عن رأي معصوم اذا هذه هي العلاقة بين الاجماع وبين السنة وبايضاح اكثر ربما المسألة تكون غامضة على البعض فيقول جناب الشيخ عبد الهادي الفضلي اعزه الله بأنه الإجماع هنا كالخبر المتواتر nósWLM الخبر المتواتر يكشف لنا عن رأي المعصوم يكشف لنا عن قول المعصوم كذلك الإجماع يكشف لنا عن رأي المعصوم هالإجماع هنا كالخبر المتواتر فكما أن الخبر المتواتر فريق موصل إلى السنة السنة يكتبه رأي المعصوم هو غايل أو رأي المعصوم أو رأي المعصوم هذا تفسير للسنة أو أحيانا يأتي للتفسير هنا من تلك الموارد أو رأي المعصوم هذا تفسير لكلمة السنة يعني موصل لرأي المعصوم هكذا. كذلك الإجماع طريق الى السنة ايضا طريق الى السنة عني شنو طريق الى كشف رأي المعصول طريق الى السنة ترأي المعصوم صحيح زيان هل هناك فرق بين الاجماع والخبر المتواتر نعم شوفوا الخبر المتواتر لا خبر رواية رواها فلان وفلان وفلان الى ان بلغ حد التواتر لفظ لكن الاجماع مو لفظ وانما شنو فريق غير لفظي يسمونه بالدليل اللببي الاجماع او يسمى بالدليل اللببي يعني العقل لأن اتفاق العلماء مو مثل رواية منخولة يعني ترى في كتبهم أنهم اتفقوا هذا العالم وذاك العالم ربما مو بلفظ واحد بألفار مختلفه وربما أصلا لا يكونوا قد تلفظوا بشيء وإنما مثلا أجمعوا في مجلس وطرح الرأي وأيقنوا بذلك صدقوا بإشارة مثلا فاذا الفرق بين الخبر المتواتر وبين الإجماع في شنو؟ في أن الخبر المتواتر هو طريق لفظي يعني مشتمل على الفاظ أما الإجماع طريق لفظي يعني لم يشتمل على الألفاظ والفارق بينهما بين الخبر المتواتر وبين الإجماع أن الخبر المتواتر طريق لفظي. والإجماع طريق غير لفظي اللي شنو يعبرون عنه بالطريق اللبي طبعا هذا الفرق يترتب عليه أمور اللي مو موردة الآن وإنما في الكتب المفصلة مثلا الألفاظ يجوز التمسك باصاله العموم فيها أما في الأدلة اللبية اصاله العموم إحنا بعد ما عدنا لأن أصالة العموم يرتبط باللاف يعني هذا اللف عام أما في الدليل اللبي ما عدنا أصالة العموم علينا أن نتمسك بالقدر المتيقن هذه مضاحث ترك ترك المصنف باعتبار أن الكتاب لا يستوعب ذلك ونحن أيضا نترك التفسير خلاصة الكلام أن الإجماع حجة ربتش لا ليش حجة لأنه كاشف عن رأي المعصوم إذن الإجماع لا يعتبر دليلا مستقلا في مقابل السنة والكتاب وإنما هو من فروق السنة السنة مرأي المعصوم هذا أيضا طريق لكشف عن رأي المعصوم لاحظوا وفي ضوءه يعني في ضوء الاجماع في ضوء البحث اللي صار عن الاجماع يعني بناء على ذلك وفي ضوء يعني في ضوء البحث عن الاجماع البحث الذي تقدم عن الاجماع ان عد الاجماع دليلا مستقلا ان نعد الاجماع يعني ان نحسب الاجماع نجعل الإجماع دليلا مستقلا يعني في مقابل السنة مثل الكتاب اللي هو دليل مستقل فيه, فيه يعني في هذا العد وفي هذا الجعل شيء من مخالفة منهج البحث. تبارك الله منهج البحث منهج يعني أسلوب جعل الاجماع دليلا مستقلا يخالف اسلوب البحث ليش لأن إحنا في الادله ده نذكر الادله المستقل الكتاب دليل مستقل السنه دليل مستقل لاستنباط الحكم الشرعي العقل ايضا دليل مستقل لكن الاجماع هل هو دليل مستقل او فرع من فروع السنه لأنه يكشف عن راي المعصوم فمو دليل مستقل فالمفروض نقول الأدلة ثلاثة الكتاب والسنة اللي السنة يتضمن الإجماع وشنو؟ والعقل ولكننا قلنا الأدلة أربعة كتاب وسنة وإجماع وعقل تمشيا مع القوم يعني العلماء هكذا قالوا فنحن أيضا مشينا على نهجهم. ان عد الاجماع دليلا مستقلا فيه شيء من مخالفه منهج البحث للمنهج العلمي للبحث الاسلوب العلمي للبحث يقتضي ان لا نجعله دليل مستقل ولكن تمشيا مع الطريقه المتبعه الطريقة المتبعة يعني عند العلماء عند علماء الاصول صرت هو منه يعني المصنف الشيخ عبد الهادي الفضلي على ذلك يعني على هذا الأسلوب فقلنا الأدلة أربعة وجعلنا الإجماع دليلا مستقلا جاه. انتهينا من الأدلة في الثلاثة وبقي الدليل الرابع. انتهينا من الكتاب. وهو مصدر من مصادر التشريع الاسلامي وانتهينا من السنة مصدر من مصادر التشريع الاسلام وانتهينا من بحث الاجماع مصدر من مصادر التشريع الاسلامي شنو بقى العقل العقل هو ايضا مصدر من مصادر التشريع الاسلامي وهذا تقريبا من موارد الخلاف بين الأصوليين والأخباريين العقل تعريفه يعني تعريف العقل العقل هو الدليل الرابع من الأدلة الاجتهاديه يعني هو مصدر من مصادر التشريع الإسلامي دليل العقل هو كل حكم عقلي ينهي يعني يوصلنا الى القطع بالحكم الشرعي الحكم العقلي الذي يوصلنا الى القطع بالحكم الشرعي مثلا العقل يحكم بان الظلم قبيح هذا حكم العقل ولذلك ترى اي انسان اي انسان اللي له عقل حتى لو هو مو مسلم حتى لا يعتقد بالله عز وجل يعرف بان الظلم قبيح هذا حكم العقل، عندما حكم به العقل يحكم به الشر ايضا ايضا في الشريعة المقدسة الظلم قبيح وحرام، لا يجوز الظلم. هذا شنو؟ حكم العقل هو كل حكم عقلي، مثل الظلم قبيح، حكم عقلي كتبه الظلم قبيح. ينهي الى القطع بالحكم الشرعي الحكم الشرعي الظلم حرام مو الظلم قبيح الظلم قبيح هذا حكم العقل اما الظلم حرام هذا شنو؟ حكم الشرع مثال اخر المثال الاخر هو هذا لو حكم الشارع بوجوب الحج قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبي صحيح ولله على الناس حج البيت هنا ايه شريفه حكمت بوجوب الحج الانسان المستطيع يجب عليه الحج زين هل يمكن الإنسان اللي هو النائل يعني بعيد عن الحج يعيش في العراق مثلا أن يجد نفسه في مرة في مكة لا لازم يقطع الطريق عليه أن يمشي إلى الحج قطع المسافة مقدمة للوصول إلى الحج هل قطع المسافة واجب على المستطيع او لا؟ واجب من الذي أوجب ذلك العاقل العاقل يقول يجب لانتصال أمر الحاج أن تقطع المسافة أن تمشي إلى الحاج إذا المولى ما قايد قال فقط عليكم الحج لله على الناس حجوا البيت ولم يقل بأن يجب عليكم أن تذهبوا وتمشوا الطريق مشوا الطريق وقطع المسافة واجب لا مواجب واجب. من الذي كشف ذلك العقل. العقل يحكم بوجوب المقدمه تحصيلا لذي المقدمة المقدمة لقطع المسافه المتافة ذي الحاج فامتثالا لذي المقدمة وطاعة لذي المقدمة واتيانا بذي المقدمة يجب علينا الاتيان بالمقدمه لاحظوا إضاح التعريف يعني توضيح للتعريف المصنف يوضح التعريف بمثال مثل ما لو حكم الشارع المقدس بوجوب امتثال شيء من الأشياء شيء من الأشياء في الحج شيء من الأشياء الحج بآية قرآنية شنو الآية القرآنية ولله على الناس حجو البيت من استطاع إليه سبيله بحديث معتبر الحديث المعتبر شنو مثلا من لم يحج يحجمات يهوديا او نصرانيا هذا حديث شريف يدل على وجوب الحج وكان انتثال ذلك الشيء الشيء شنو تكتبون الحج متوقفا على مقدمة معينة مقدمة معينة كتبو طي الطريق طي المسافة او قطع المشافر المقدمة كتبوا قطع المشاكل اللي لا يتحقق يعني لا يتحقق الحج الضمير فيه يتحقق هو راجع للشيء اللي احنا شايفه فاسرناه بالحج لا يتحقق الحج الا بتحقيقها يعني بتحقيق المقدمة الضمير ها يرجع للمقدمة المقدمة شنو؟ قطع المشافة يعني واحد ما يقدر يؤدي الحاج إلا بأن يقطع المشافة صحيح؟ يركب من العراق عن طريق العرعر ألسين كيلو يلا يوصل إلى مكة المكرم رازقنا الله وإياكم ولم يرد نص من الشارع المقدس بوجوه يحكم بوجوب يعني بوجوب المقدمة ما عندنا لا آية قرآن يا مثلا ولا رواية شريفة بأن ركوب الباص من كربلاء إلى مثلا المسكة المكرمة واجب وإنما الذي ورد وجوب الحج فلم يرد نفسهم من الشارع المقدس يحكم بوجوبها يعني بوجوب المقدمة ومن وين نفتهم وجوب المقدمة؟ من العقل، فإن العاقلات شاهدوا هذا هو الكلام فإن العاقلات يحكم كم بالملازمة الملازمه بين شنو شنو بين وجوب الشيء يعني وجوب الحج الشيء كتب الحج شرعا يعني اذا كان الحج واجبا شرعا هناك ملازمه بين وجوب الحج ووجوب مقدمته مقدمته يعني مقدمة الحج مقدمة الحج شنو قطع المسافة حكما يعني يحكم بذلك حكما يحكم العقل بذلك حكما يعني هذه من احكام العقل هذه المساله من احكام العقل هذا الحكم من احكام العقل اذا الشارع قال بوجوب الحج والعقل يقول بوجوب قطع المسافة إذن العقل من مصادر التشريع الإسلامي ينهي بطبيعته ينهي يعني يوصلنا بطبيعته يعني بطبيعة العاقل إلى القطع بحكم الشارع بوجوب المقدمة ولذلك في يوم القيامة إذا واحد ترك الحاج فقال الله ليش ما رحت للحاج يقول ويعتذر بأنه المولى لم يأمرني بقطع المسافة يقبل منه لا يقبل منه عندما أمرت الشارع بالحاج فقد أمرت بقطع المسافر. واضح هذا ينهي إلى القطع بحكم الشارع بوجوب المقدمة الشارع يحكم ايضا بان قطع المسافة شنو واجبون كما هو رأي بعضهم يعني بعض علماء الاصول في مقدمة الواجب حيث قالوا ان مقدمة الواجب واجبون وكما, وكما سيتبح ذلك يعني هذا البعض اكثر عند الحديث عنها يعني عن مقدمة الواجب يعني البحث سيأتي خلاصه الكلام العقل احيانا يحكم بوجوب شيء بحرمة شيء وجوب شيء مثل وجوب المقدمه حرمه شيء مثل شنو حرمه الظلم العقل يحكم بان الظلم قبيح وكل قبيح فهو حرام فالظلم شنو حرام هذا من احكام العقل فالعقل ايضا من مصادر التشريع الاسلامي حجيته لماذا العقل حجه لماذا العقل حجه حجية العقل من الامور البديهية واضح اذا العقل مو صجه كيف يمكن للانسان ان يصل الى التشريع يصل الى الحقائق كله هذه الأمور يصل إليها الإنسان عبر العقل. أصلاً فارق الإنسان والحيوان هو شنو؟ العاقل. إن حجية العقل في واقعها يعني في الواقع. من الأمور البديهية العقل حجة هذا من الأمور البديهية ولولا لحجة العقل لما كان للإنسان أن يتعرف على وجود الباري عز وجل صحيح لأن وجود الباري يثبت بالعقل من الأمور البديهية الواضحة التي تفسر البديهية شنو البديهية أمور البديهية التي لا تستقل يعني لا تحتاج بالسقير يعني المحتاج لا تفتقر يعني لا تحتاج الى برهان برهان يعني الى دليل بعض الامور بحاجه الى برهان اما بعض الامور ما تحتاج الى برهان ليش لان العقل هو الدليل الاساسي للعقيده الاسلاميه العقيده الاسلاميه يعني الدين العقيده الاسلاميه يعني اصول الدين فإذا هو دليل لأصول الدين كيف لا يكون دليلا لفروع الدين؟ ما هذا لواضح؟ إذا العقل حجه في أصول الدين، فقطعا هو حجه أيضا في شنو؟ في فروع الدين، لأن العقل هو الدليل الأساسي للعقيدة الإسلامية. قلنا العقيدة الإسلامية يعني شنو؟ يعني أصول الدين. التي ينبثق منها يعني من العقيدة الإسلامية شنو ينبثق منها التي منها ينبثق, ينبثق يعني يتفرع يعني ينبعث التشريع الإسلامي التشريع الإسلامي شنو يعني فروع الدين التشريع الإسلامي شنو هو فروع الدين من يعني اعتبار العقل دليلا اساسيا للعقيده لمن العقل هو دليل اساسي في العقيده الاسلاميه يعني في اصول الدين نستطيع ان ندركه بسهوله وببداها يعني بوضوح خذ اعتبار يعني اعتبار العقل دليلا للتشريع يعني لفرائضه ياش. وذلك لان العقيده لاصول الدين اهم من التشريع اهم من التشريع لأنها يعني لان العقيده اصل الدين والتشريع شنو فرع الدين يعني اصل الدين وجود الباري عز وجل والناس والايمان هذا اصل الدين فرع الدين شنو قام الصلاة قام الصيام الحاج هذه من فروع الدين مالي من بعض الأولوية أحسنتون زياني إذن دليل حجية العقل واضح وذلك لأن العقيدة أهم من التشريع لأن العقيدة أصل الدين والتشريع يكون فرع الدين ومما فهمنا يعني من هذا الكلام الذي فهمناه من التعريف يعني تعريف العاقل ما ليه؟ أهم تشريع يعني اهم من التشريع العقيده شيء وتشريع شيء اخر العقيده هو جزء من التشريع للتوضيح لان المقصود ان العقيده اهم من التشريع اتكون من سو ولله الحمد اهلا بناصرنا <تصفيق> لا يعني انا شفت الكلام المعنى بدون من غير دقيق ولذلك ليس منه اهلا بناصرنا وذلك لان العقيدة اهم من التشريع لانها عقيدة لان العقيدة اصل الدين والتشريع فرع الدين والاصل دائما هو المقدم فاذا العاق الحجة في الاصل فبطريق لا يكون حجه في الشنو؟ في الفارق صحيح؟ ومما فهمناه من التعريف شنو اللي استعمناه من التعريف؟ من ان دليل العاق هو الذي ينهي ينهي يعني يوصلنا الى القطع شوفوا القطع هو المناطق القطع الى القطع جره جوافة خط ينهي الى القطع بحكم الشارع مو قلنا الدليل العقلي يوجب ان نقطع بحكم الشارع اذا حصل القطع القطع حجيته ذاتيته ما فهمناه من التعريف من إن, ان دليل العقل ده العقل يقول يقول يجب علينا أن نسلك الطريق إلى مكة المكرمة أداة للحج ينهي إلى القطع بحكم الشعر يقول الشرع يحكم قطعا بأن قطع المسافة واجب طيل المسافة واجب فما طول نصله الى القاطع يعني نفهم القطع بالحكم الشرعي نستطيع ان ندرك حجيته يعني حجية العقل أيضا ليش؟ وذلك لان اوصلنا الى القطع وذلك لان القطع القطن اليقين العلم اللي هو مئة في المئة مئة في المئة حجة للبداهة كما تقدم اذا المصنف ذكر حجتين لحجية العقل يعني دليلين لحجية العقل الدليل الاول الاولوية يعني شنو يعني ان العقل حجة في اصول الدين فبطريق أولى هو حجه في طروعي هذا هو الدليل الأول الدليل الثاني القاطع واليقين العقل يوصلنا إلى شنو؟ إلى اليقين بالحكم الشرعي فإذا عدنا يقين بالحكم الشرعي اليقين والقطع والعلم شنو حجه وصلى الله على محمد واله الطاهرين